بسم الله الرحمن الرحيم ألمت وكيف فعل رب ألم يجعل كيدا وأرسل عليهم طيراً أباديل ترميهم بحجارة فجَا د كَأَصفم م